وآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن اِنَّ شَأْنَنَا وَرِقُهُمْ فَلَا طَرِيخَ لَهُمْ وَعَلَاهُمْ يُنقَنُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِي امعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا نُطْعِمُ مَن لَّهُ يَشَاءُ اللَّهُ يُطْعِمُ مَن مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيحَةً وَاحِذَةً تَأْخُلُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون فاليوم لا تضلو نفس شيء